الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جلَّ عن الشبيه والمثيل والكُفء والنظير وأشهدُ أن محمدا عبدُه ورسولُه وصفيُه وخليلُه وخيرته من خلقِه وامينه على وحيه ارسله ربه رحمه للعالمين وحجه على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعدت اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا اما بعد أيها الاخوه المؤمنون خلق الله تعالى الخلق وجعلهم يتفاوتون يتفاوتون في أرزاقهم ويتفاوتون في ذكائهم وعقولهم ويتفاوتون في أشكالهم وأطوالهم ويتفاوتون في أنسابهم ويتفاوتون في هممهم كما بين الله جل وعلا ذلك لما قال سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ولقد جعل الله تعالى فريقا من هؤلاء الخلق في ذكاءٍ وهمةٍ عالية وعقولٍ مدركة فجعلهم كما نسميهم اليوم جعلهم موهوبين أو جعلهم أذكياء أو جعلهم مبدعين أو جعلهم مخترعين أو جعلهم عباقرة أو جعلهم ما شابه ذلك من الألفاظ التي تدل على مسمىً واحد وهو أن يكون مُتميِّزًا بعقله وإدراكه على غيره ولقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يهتم بأمثال هؤلاء من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يهتم بهم أكثر مما يهتمُّ بغيرهم فإذا كان أحد الصحابة موهوباً في عقله وإدراكه وهمته وجدت أنه عليه الصلاة والسلام يهتم به ويعطيه من الوقت والجهد أكثر مما يعطيه لغيره كما لازم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما لازم عمر وكما لازم قبله أبو بكر وعثمان وعلي وخيار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ونحن اليوم أيها الإخوة الكرام ربما نظرنا احيانا في طريقة تعامل الغرب مع الموهوبين من خلال بعض المؤسسات التعليمية أو من خلال بعض البرامج التي في مدارسهم وفي اعلامهم وفي غير ذلك فوجدنا أن عددا لا بأس به منهم يستفيدون من هؤلاء الموهوبين بل أحياناً إذا جاء إليهم موهوب عربي مسلم استفادوا منه وأغروه وأعطوه الجنسية والمال الكثير لاجل أن يتجنس بجنسيتهم وأن ينتسب إلى بلدهم ثم بعد ذلك يعدونه منهم فينبغي علينا نحن أن نتنبَّه لمثل ذلك كيف نكتشف الموهوبة ان كنت مدرِّسًا أو كنت أبًا أو كنت أخًا أو كنت معلِّن في حلقة تحفيظ أو كنت في غير ذلك كيف إذا وجدتُ موهوبًا كيف أكتشفه ثم كيف أنمِّيه لاجل أن تستفيد منه الأمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له منهجٌ في اكتشاف هؤلاء الموهوبين الموهوب عادةً يكون دقيق المناحظة كثير السؤال ومن ذلك أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يوما يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة وكان أبو هريرة كثير الأسئلة فقال عليه الصلاة والسلام له لقد ظننت أن لا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم يقول أنا توقعت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك لأن أسئلتك حسنة جيدة متكرره ثم قال له عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي موقف آخر قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يقول أنت يا رسول الله إذا كبرت للإحرام سكتت سكتة يسيرة قبل أن تقرأ الفاتحة جهرا فماذا تقول خلال هذه السكتة انظر إلى كثرة الأسئلة ودقة الملاحظة فلم ينهره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له أكثرت علي المسائل أسئلتك كثيرة لا تدع شيئا إلا تسأل عن كلا بل إنه شجعه عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه يقرأ دعاء للسفتاح اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء كذلك من الموهوبين في عصره عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت دقيقة الملاحظة كثيرة السؤال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض وقالت عائشة يا رسول الله انظر إلى الاقتباس والفهم قالت يا رسول الله إذا بدلت الأرض غير الأرض فأين يذهب الناس أين يكون الناس وقت تبديل الأرض إلى أرض أخرى الناس أين يكونون هل يرفعون ثم يخفضون أم ان ماذا يكون أين يكون الناس فقال عليه الصلاة والسلام هم في الظلمة دون الجسر بين لها عليه الصلاة والسلام مراتب الحساب وفي يوم آخر قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث مع عائشة رضي الله عنها عن اليوم الآخر قال صلوات ربي وسلامه عليه من نوقش الحساب هلك فقالت عائشة يا رسول الله إني سمعت الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأنت تقول الذي يحاسب يهلك فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إنما ذلك العرض يحاسب حسابا يسيرا أن تعرض عليه صحف أعماله فيقال له نمت اليوم الفلان عن الصلاة وفعلت في اليوم الفلاني كذا واغتبت في اليوم الفلان تعرض الأعمال دون أن يطلب منه جواب أو نقاش إنما مجرد تعرض عليه أعماله قال ذاك العرض لكن من نوقش الحساب هلك او قال عذب يعني من قيل له لما فعلت ذلك وما الذي دفعك إليه ألم تكن تعلم الآيات ولا حديث التي تمنع عنه ألم يأتكم رسلي ويخوفونكم من فعله من نوقش الحساب هلك وفي موطب آخر كان عليه الصلاة والسلام أيضا مع عائشة فإذا بها رضي الله تعالى عنها تقول يا رسول الله جاءتني امرأة عجوز من اليهود فلما جاءت يا رسول الله حدثتني أننا نعذب في قبورنا فتسأل يا رسول الله هل هناك عذاب قبر وبدأت تستفسر منه عددا من الأسئلة في ذلك ولا شك أن هذا أيها الأفاضل يدل على موهبة عندها كما يدل على موهبة عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا من صفات الموهوب أنك عندما تختبره وتسأله تجد جوابه حاضرا وقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يُجري لأصحاب هذه الاختبارات ينظر في معلوماتهم في فقههم في مقدار ذكائهم فكان أحياناً يختبر ذكاءهم كما في حديث ابن عمر في الصحيح أنه قال كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لنا يسأل الصحابة قال لنا أخبروني عن شجرة من الشجر مثلها كمثل المؤمن هذه الشجرة كلها نافعة للناس لحاؤها وساقها وجذعها وأوراقها ولُبُّها ظاهرها وباطلها كل شيء فيها نافع كما أن المؤمن لسانه نافع وماله نافع وعقله نافع وخبرته نافعة قال أخبروني عن شجرة من الشجر مثلها كمثل المؤمن ثم قال لهم مقربا للجواب قال لا يتحت ورقها من صفات هذه الشجرة أنه إذا جاء فصل الخريف أن الأشجار يحت ورقها وهذه الشجرة لا يتحت ورقها يقول عبد الله بن عمر فوقع الناس في شجر البوادي جعلوا يذكرون له أشجار يرونها في البادية وهو عليه الصلاة والسلام يجيبهم أن لا يقول ووقع في نفسه أنها النخلة غلام موهوب ذكي مبدع يقول وقع في نفسي أنها النخلة لكني استحييت أن أجيب وفي القوم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة يقول فلما لم يجب أحد قال عليه الصلاة والسلام هي النخلة قال فلما خرجنا قلت لأبي يا أبي والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة لكني استحييت فقال له أبوه انظر للتشجيع أيضا للموهوب قال له أبوه والله يا بني لو كنت قلتها لو أنك أجبت أمامهم لو كنت قلتها لهو أحب إلي من كذا وكذا وكان عليه الصلاة والسلام يجري لأصحابه اختبارا تحصيليا ينظر معلوماتهم كان عليه الصلاة والسلام يمدح أبي أبي بن كعب رضي الله عنه فكان يقول كما عند الترمذي وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب أقرأ الأمة لكتاب الله أبي بن كعب وقال عليه الصلاة والسلام يوما لأبي قال يا ابي أي في كتاب الله معك اعظم أي في كتاب الله معك اعظم فقال ابي تادبا مع رسول الله, الله عليه وسلم قال الله ورسوله اعلم قال اجب النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان في قلبه جوابا لكنه قدم بهذا الكلام تادبا قال اجب فقال ابي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 فلما قال ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه ليهنك العلم أبا المنذر فرح عليه الصلاة والسلام أنه وجد من أصحابه من يحفظ القرآن ومن يتقن تلاوته ومن يعرف معانيه ومن يقتبس أيضا ويعرف القرآن وأحكامه وفضائله قال ليهنك العلم أبا المنذر أيها الأحبة الكرام ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو جميع الناس إلى أن يكونوا موهوبين ولم يكن فقط يدعو إلى أن يكون أحدهم ألم تسمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه يريد مننا أن نتقن أعمالنا أصلاً إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه لتكن موهوبا لو أنك أصلحت سيارتك أو ألفت كتابا أو صليت بالناس أو خطبت جمعة أو أذنت أو درست أو علمت لتكن موهوبا متقنا وقال عليه الصلاة والسلام في أدق الأمور قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء كل شيء ينبغي للإنسان أن يحسنه إن الله كتب الإحسان على كل شيء قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته يعني يقول حتى الذي يذبح الذبائح يذبح الخرافة والإبل وما شابه قال ينبغي أن يكون موهوبا متقنا لعمله لا يعذب هذه الذبيحة ماذا يفعل يا رسول الله قال وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته بل حذر النبي صلوات ربي وسلامه عليه من أن يكون المرء موهوباً في شيء ثم يفرِّط في ذلك حذَّر من أن يكون موهوباً في شيء ثم يفرِّط في ذلك لنفرض أن إنساناً فتح الله تعالى له في العلم ففرط واشتغل بغيره أو فتح الله تعالى له في علم من العلوم التجريبية من كيميا أو فيزياء أو حاسب آلي أو غير ذلك ففرط واشتغل بغيره أو فتح الله تعالى له في الإصلاح بين الناس وصار عنده قدرة على الحوار والنقاش والإقناع ففرط في هذه المهارة ونظر في غيرها وأهملها حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قال من تعلم الرمية من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى وفي رواية فق فقد برئنا منه قال من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كلما كان أكثر إتقانا لعمله كان أحب إلى الله ألم تر إليه عليه الصلاة والسلام وهو يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة قال والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه أو قال وهو عليه شاق كما في رواية أخرى قال فله أجران يعني أجر التلاوة وأجر التعب لكن الذي ماهر بالقرآن الذي نمى هذه الموهبة وأتقد وحسن صوته بالقرآن قال هذا يكون مع السفرة الكرام البررة يعني مع الملائكة فلما يسمع هذا الحديث من كان يتعتع بالقرآن لا شك أنه سيحرص على أن ينمي هذه الموهبة ويحرص أيضا من كان معلما له على أن ينميه أيها الأحبة الكرام إن هذه الأمة أمة رائدة إذا لم نحن كأفراد نهتم بمن تحت أيدينا فربما استفاد منهم غيرهم أو ربما أحيانا صار جهدهم وعقلهم في أنواع من الإفساد أو ربما أيضا تبناهم غيرهم بالأمس أقرأ في إحدى الجرائد أن طفلة بنت أحد المبتعثين في أمريكا تدرس في الرابعة الابتدائية في إحدى المدارس هناك أبوها وأمها كلاهما مبتعث وهي معهم وتدرس في مدرسة أمريكية وهذه الطفلة موهوبة وكانوا يثنون عليها مدرساتها في قدرتها على حل المسائل الصعبة وسرعة فهمها فأمريكا قبل يومين أو ثلاثة جائزة أنها ألفت رواية عن من هل ألفت رواية مثلا عن خادم الحرمين مثلا ك... كانتسابها إلى هذا البلد مثلا قالوا ألف عن قائد بلدك أو ألفت رواية عن تاريخ المملكة مثلا يعني أتركك من تأليف رواية دينية نقول أولئك القوم ربما قالوا لها ألف رواية عن بلدك فإذا هم قد أعطوها جائزة لأنها موهوبة ألفت رواية عن مارثن لوثر مارثن لوثر يا جماعة هذا هو المجدد في الدين المسيحي وهو الذي تنسب إليه اليوم فرقة البروتستانت تعلمون أن النصارى ثلاثة أقسام آرتوذيكس وكاثوليك وبروتستانت وإذا هذا هو المجدد وهو الذي تنسب إليه فرقة البروتستانت النصرانية مارثن لوثر هذا معروف عند المتخصصين وألفت رواية عنه فأعطي الجائزة لذلك فأنا أقول نحن إذا لم نهتم حقيقة إذا لم نهتم بأولادنا الموهوبين في مدارسنا بابنائنا نحاول أن, أن نستفيد منهم أن تستفيد الأمة منهم أن ننظر في ميولاتهم لأجل أن ننشأ, ننشأ جيلا كما أنشأ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الجيل فخرج منهم أبو هريرة وخرج منهم قبله الفاتحون وخرج منهم القادة لأنهم كانوا ملازمين للمربي عليه الصلاة والسلام إذا نحن لم نهتم فربما صرنا كما قال الأول أضاعوني وأي فتن ليوم كريهة وسداد تغري أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ونجعلنا جميعا مباركين أينما كنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب وأستغفره وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمدُ لله على إحسانه وشكرُ له على توفيقه وامتنانه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه وأشهدُ أن محمدا عبده ورسولُه الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنَّ بسنَّته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوةُ الكرام كان النبي صلواتُ ربي وسلامُه عليه له منهج في اكتشاف هؤلاء الموهوبين من ذلك أحيانا الملاحظة والنظر كما أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج مرة مع أبي بكر في أوائل الإسلام في مكة فمروا بغلام يرعى غنما فقال له عليه الصلاة والسلام مختبرا إسقنا من هذه الغنم فقال الغلام إني مؤتمن عليها ولا يحل لي أن أسقيكم فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بأمانته ولاحظ فهمه فقال له أعطنا غنمة لم ينز عليها الفحل يعني أصلا لم تحمل لأجل أن يكون فيها لبن أصلا هي لا يزال إلى الآن لم يوجد فيها لبن إنما لها ضرع فقط قال فجاءه بغنمة منها فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده على ضرعها ودع الله تعالى بكلمات فامتلأ الضرع باللبن وأتى أبو بكر رضي الله عنه بحوض أو بإناء فحلب منه النبي عليه الصلاة والسلام وشرب, وشرب أبو بكر وشرب الغلام وكان الغلام هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أوائل الإسلام فأعجب الغلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما فعل فقال علمني الكلام الذي قلته انظر الفهم ما وقف هكذا قال علمني الكلام الذي قلته فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يلاحظ تصرفه وكلامه فقال له عليه الصلاة والسلام إنك غلام معلم إنك غلام معلم أنت بفهمك وحرصك وذكائك وأمانتك وجرأتك أنت غلام معلم يقول عبد الله بن مسعود فأسلمت وكبرت وأسلمت قال فأخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد كما في مسرد أحمد يقول حفظت من تلقين النبي صلى الله عليه وسلم لي سبعين سورة ما كان معي أحد أنا, أنا وإياه لوحدنا هذا من ملاحظته له فنماه وشجعه ومن ذلك أيضا الفراسة حيانا تنظر إلى بعض الناس وتتفرس فيه أنه ذكي فينبغي أن يستثمر ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة إلى الخلاء فأقبل عبد الله بن عباس وكان غلاما أقبل وأخذ إناءا ووضع فيه ماءا وأقبل ووقف عند الخلاء ينتظر فهم وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه دخل الخلاء معناه سيتوضأ وبالتالي بدل ما يخرج ويقول أعطوني ماء للوضوء أنا أفهم أنه ما دام دخل الخلاء معناه يحتاج وضوء فأنا أحضر له الماء مثل مثلا بعض أولادنا إذا كان دكيا فرأى أباه مثلا قد لبس ثوبه وغترته قفز ذلك الغلام الصغير وربما كان عمره لم يجاوز السنتين وأحضر نعل أبيه وضعه عند رجله يفهم ما دام أنه لبس معناه أنه سيلبس نعله كما جرت العادة يدل على ذكاء فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الماء عند الخلاء قال من وضع هذا قالوا عبد الله بن عباس فقال عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين ما دام عندها الذكاء وهذا الفهم وهذا التوقع لما سيحصل فحري بهذا الفهم أن ينشغل بطلب العلم قال اللهم فقهه في الدين متفق عليه فأصبح بعد ذلك فقيها وفي موقف آخر خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في خارج المدينة فلما خرجوا فحضر وقت الصلاة فأذنوا فكان هناك مجموعة من الكفار في مكان قريب فسمعوا الأذان فجعلوا يحاكونه يعني يقلدون الأذان استهزاء واحد منهم اسمه أبو محذورة فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصوته الندي الحسن ورغب في أن يكون هذا بدل أن يكون مستهزئاً أن يكون مؤمنا مؤذناً فأمر بهم فجيء بهم إليه فسأل قال من المؤذن من الذي فعل كذا فقال أنا فناداه النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الإسلام قال ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدري قال ثم جعل يمسح صدري حتى بلغ سرتي قال ثم دعاني إلى الإسلام فأسلمت قال ثم قال قل الله أكبر الله أكبر وجعل يلقنه الأذان فأصبح أبو محذوره بعد ذلك مؤذنا في مكة خمسين سنة منذ أن أسلم إلى أن مات لمدة خمسين سنة وهو مؤذن لأن النبي عليه الصلاة والسلام تفرس فيه أن هذا يمكن أن ينفع الإسلام بموهبته أما كيف يمكن أن نصرع الموهوب وما هي الصفات التي عليها الموهوب وكيف نمكن نحن أن نكون أيضاً في هؤلاء الموهوبين فهذا لعلنا أن نتكلم عنه بإذن الله في خطبة أخرى أسأل الله جل وعلا أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أسأل الله تعالى أن يقرأ عيننا بأزواجنا وذرياتنا وأسأل الله أن ينفعنا بابناء المسلمين وأن يجعلنا خير مربين لهم اللهم إنا نسألك أن تبارك في هذه الأمة يا حي يا قيوم اللهم بارك في أمتنا وبارك في ذرياتنا وانفعنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذر الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدنا هذا آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا حيو يا قيوم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك ويريدون رفع رايتك يا حي يا قيوم اللهم انصرهم في كل أرض من ارضك يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين